بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ل ا م م م صاد كتاب أزل إليك فلا ي ك ن في صدرك حرج منه ل ت ن ذ ربه وذكره وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا ولا تتبعوا من دونه أو ل ي ا ء ق ل ي ل ا ً ما تذكرون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 ل َ نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق ف م ن ثقلت موازينه فأولئك هم ا ل م ْ ل ح و ن وَمَنْخَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَآئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَفُسَهُمْ فَأُولَآئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها م ع ا ي ش َ قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة ك س ج د و ا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من ط ي ن قال فهبط منها قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج فخرج إنك من الصاغرين قال أ ن ظ ر ن ي إلى يوم يبعثون قال أ ر ن ي إ ل ى يوم يبعثون قال إنك من ا ل م ن ظ ر ي ن قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم ا قال فبما أقويتني ل َ قعدا لهم صراطك المستقيم ثم ل آ ت ي َ ن ه م من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن ش م ا ئ ِ ل ِ ه م ولا تجد أكثرهم شاكرين แล้ว خرج منها مذوهم مدحورا لمن تبعك منهم لاملا أن جهنم <"L> لاملا أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم سكن أن وَزَوْجُكَالجَنَّةَفَكُلَا ْ مِنْحَيْثُ شِئْتُمَافَكُلَا مِنْحَيْثُ ش ِ ئ ْ ت ُ م َ ا و َ ل َ ا ت َ ق َ ر َ ب َ ا ه َ ذ ِ ه ِ الشَّجَرَةَفَتَكُونَ ا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليُبدي لهما ما ماوريه عنهما من سوءاتهما، وقال ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكونا ملكين، إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وَطَاسَهُمَا م َ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا س ُ و ت ُ ه ُ م َ ا بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عت الكما الشجرة ألم أنهكما عت ِ ل ك م ا الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ل يكونن من الخاسرين قالهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستبرو ومتاع إلى حين لنكونا من الخاسرين. قاله بطو بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقرون ومتعة لاحين. طال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.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 يَزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا َ س َ و ء َ آتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ ل ا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أ َ و ل ِ ي َ ا ء َ أَلِ ل َّ ذ ِ ي ن َ ل ا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ب َ أ َ ن َ ا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قل إن الله لا يأمر بالفحش أياتقولون على الله ما لا تعلمون ا ل ْ أ َ م َ ر َ رَبِّ ب ِ ا ل ْ ق ِ ص ط َ وَأَقِيمُوا جُهُهَكُمْ ع ِ ن ا د َ ك ُ ل ِ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا ب َ د َ أ ْ ك ُ م ْ تَعُودُونَ ف َ ر ِ ي ق ا ه َ د َ ى و َ ف َ ر ِ ي ق ا حَقَّ عَلَيْهِمُ ا ل ض َ ل َ ا ل َ ة إِنَّهُمْ ت َ خ َ ذ ُ الشَّيَاطِينَ أ و ل ِ ي َ ا ء َ أ َ م ِ ي ن ا ل ل َّ ه ِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يا بني آدم خذوا زينةكم عند كل مسجد وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حر مزينة الله التي أخرج َ ل ع ب ا د ه والطيبات من الرزق قل هي للذين آ م ن و ا في الحياة الدنيا خالصتين يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأنتشركوا بالله ما لم ينزل به سل قانا وأنتشركوا بالله ما لم ينزل به سل قانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتي أنكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا ّ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أ ُ ل ا ء ِ ك َ أ َ ص ْ ح ا ب ُ النَّارِ ك َ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْأَظَلَّ م ِ ن م َ ن ِْ ف ْ ت َ ر َ ى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَبِآيَاتِهِ ه ُ ل َ ا ِ ك َ ي َ ن َ ا ل ُ ه ُ م ن َ ص ِ ي ب ُ ه ُ م م ِ ن َ ا ل ْ ك ِ ت َ ا ب ِ ح َ ت َّ ى إ ِ ذ َ ا ج َ ا ء َ ت ْ ه ُ م ْ ر ُ س ُ ل ُ ن َ ا ي َ ت َ و َ ف َّ و ْ ن َ ه ُ م ق َ ا ل ُ و ا أ َ ي ْ ن َ م َ ا ك ُ ن ت ُ م ْ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ض ل و ا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت م ن قبلكم من ا ل ج ن و ا ل i ن s في النار كلما دخلت أمّة لعنت أختها كلما دخلت أمّة لعنت أختها حتى إذا د ا ر ك و فيها جميعا حتى إذا داركو فيها ج م ي ع ا قالت أخرىهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا أ ُ ل ا ِ أضلون قالت أخرىهم لأولاهم ربنا أ و ل ء ِ أضلون ف آ ت ه م عذاب ضعفا ف آ ت ه م عذابا ضعفا من النار. قال لكل ض ع ف ولكن لا تعلمون.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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم ا ل خ ا ولا يدخلون ة حتى يلج الجمل في سم ا ل خ ي ا ط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم م ه ا د و ومن فوق ف ه م غواش، لهم من جهنم مهد ا ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا و س ع ه ا أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون و ن ز ع ن ا ما في صدورهم من غلٍ تجري من تحتهم الأث الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غ ل ت ة ج ر م ن تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله وقالوا ل ح م د لله وقالوا ل ح م د لله الذي هدانا لهذا وما كن لناهتدي وما كنا لناهتدي لولا أنهدانا الله. لقد جاءت ر س ل ربنا بالحق ونود أن لكم الجنة أورثتمها ونود أن لكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون ونادى أ ص ح ا ب ا ر أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا ح ق ا فهل وجدتم ما وعد ربكم ح ق ا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا ح ق ا فهل وجدتم ما وعد ربكم حطا قالوا نعم قالوا نعم فأذن مؤذن ما بينهم اللعنة الله على الظالمين على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها وجا وهم بالآخرة كافرون وبينهم ا حاجات وعلى الأعراف ر ج ا ل يعرفون كل ب س ي ماهم ونادوا أصحاب الجنة ا ن س ل ا م عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم ا ل ّ ا ل م ي ن ونادى أصحاب الأعراف رجال ب س م ا ه م قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم ت س ت ك ب ُ و ن أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا هم تحزنون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا هم تحزنون วَ د َ أصحاب النار วนาด أصحاب ا ل ا ر ยา صحاب ا ل ج ن َ ا นา أصحاب الجنة أنفيضوا أنفيضوا علينا من ا ل م ا ء أنفيضوا علينا من المال أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو من ما رزقكم الله، طالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أخذو دينهم له وو و ل ع ب ا الذين أتخذو دينهم له وو ولعبه وغرتهم الحياة وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ناسهم فاليوم ناسهم كما نسوا لطه س ا ه م كما ن س و ا ل ق ا ء ي و م هذا م ه الذين اتخذوا دينهم له ولعبه وغرتهم الحياة وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نساهم فاليوم نساهم كما ن س و ا ل ق ا ء هم هذا كما نسون ا ق ر ا ء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناه م بكتاب ف ص ل ن ا ه على علم على ع ِ ل ْ م ه ُ د ُ و َ و َ ر َ ح ْ م َ ة ل ِ ط َ و ٍْ يُؤْمِنُونَ هَلْ ي َ ظ ر ُ و ن َ إلَّا تَأْوِيلَ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ م ِ ن قَبْلُ قَدْ جَاءَ أ َ ت ر ُ س ُ ل ُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا م ِ ن ا ش ُ ف َ ا ع َ فَيَشْفَعُ لَنَا أَوْنُ رَدُّ ف َ ن َ ع ْ م َ ل أَوْنُ رَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي ك ُ ما نعمل قد خسرو أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغش الليل ل ن ه ا رياط ل ب ُ ه حيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم تضعوا و خ ف ي ً إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشر بين يدي رحمته حتى إذا أ ق ل ت سحابا قال ا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت ف أ ز ل ن ا به الماء فأخرج ن ا ب ِ ه من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكذا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 قال الملأ من ق و م ه إ ن ا لن ر ا ك في ض ل ا ل مبين قال يا قوم ليس ب ا ض َ ل ا ل ه قال يا قوم ليس ب ا ل َ ل ا ل ه ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم ليؤذركم وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ ف َ أ َ ج َ ي َ ن َّ ه ُ و الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَقْرَقَنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينٍ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُهُ د َّ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُهُ د َّ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غ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 قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لن ر ا ك في س ف ه ة إن لن ر ا ك في س ف ا ه ت وإن ا لن ظ ن ك من ا ل ك ا ذ ب ي ن قال يا قوم ليس بسفاهة ي ولكنني رسول من رب العالمين وبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وعجبتهم الجد ياكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينادركم و ذ ك ر و ا إذ جعلكم خلفاء من بعد َ و م ن وحي وزادكم في الخلق بسطا ف ذ ك ر و ا آ ل ى الله لعلكم تفلحون قالوا أجبتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إنك ن ت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أ تجادلونني في أسماء إ ََ س َ م ي ْ ت ُ م ُ ه َ ا أَنْتُمْ وَأَبَاكُمْ سميتهمها ثم وأبأكم ما نزل الله بها من سلطان فاتضرون إني معكم من ا ل م ا ت ِ ر ي ن ف أ ن ج ي ن ا ه والذين معه ب ر ح م ٍ منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا وَإِلَى ث َ م و د َ أ َ خ َ ا ه ُ م ص َ ا ل ِ ح ا قَالَ يَا ق َ و ْ م ا ع ب د ُ ا ل ل َّ ه مَا لَكُمْ مِنْ إ ل َ ه غ َ ي ر ُ ه قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ب ِ س و ء ولا تمسوها بسوءها فيأخذكم عذاب أليم وذكرو ا ا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادو وبؤؤكم وبؤؤكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا فذكروا ا آ ل ا ء الله ولا تعثوا في الأرض مخسدين قال الملأ الذين استكبروا من قوم لِلَّذِينَ ا ا س ْ ت ُ ض ْ ع ِ ف ُ و ا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا أُرْسَلٌ م ِ ر ْ ض َ ب ِّ ه ِ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ ا س ْ ت َ ك ْ ب َ ر ُ و ا إِنَّ بِالَذِينَ ّ آمَنُوا كافرون، فعقرن قت وعتو عن أمر ربهم، وقالوا يا صالح، وقالوا يا صالح، أتنا بما ت ع ُ ن ا إن ك م من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فأخذتهم الرجفة ف ص ب ح و ا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم و كلا تحبونا صحين ولوط إذ قال لقومه ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكن بها من أحد ما سبقكن بها من أحد من العالمين إن أنكم ل تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم م س ر ُ و ن وما كان جواب قومه إلا إنهم أناس يتقهرون، فأجيناه وأهله، إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم م ط ر ا فاظر كيف كان عاقبة المجرمين؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ملكم ا من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسد و ا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن ك ق ُ م مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط ت ع د و ن وتصدون ع َ ى سبيل الله وتصدون ع َ ى سبيل الله من آمن به و ت ب غ و ن ه ا عوجا وذكرو إذكاء ق ل ي ل ا فكثركم واظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائف ة َ م ِ ك م ْ م ك ُ م ْ م ل َ ك م أ َ م ل َ ب ُ و ْ أ َ ل َ ك م ي أ م ل َ ك ُ م ْ أ َ ل ُْ أ ل ُ ب ْ أ َ م َ ط َ ا ئ ِ ف َ ة ٌ ل َ م ْ أ م ُ م َْ م ْ ل َُُْ فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب ل ن خ ر ج َ ك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أول تعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكن بعد إذ ن ج ا ن الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أيشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق واتخير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا ل َ ن ا ت ب ع م شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جادمين الذين كذبوا شعيبا كألم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا ك ا ن و هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آسى على َ و م كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها ب ا ل ب أ س ث إلا أ خذنا أهلها بالبأس والضرال لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مسأب أن الضرال والسراء فأخذناه بغته فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو أن أهلا ل ق ر ا ء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل ا ل ق ر ا أي يأتيهم بسنا ب ي ا ت أفأمن أهل ا ل ق ر ا أي يأتيهم بسنا ب ي ا ت أي يأتيهم بسنا بياته وهمنا؟ من أهل القرى أي يأتيه بأس ناضح أي يأتيه بأس ناضح وهم يلعبون أ ف أ ء من مكر الله أفاء من م ك ل فلا يؤمن مكرا الله إلا القوم الخاسرون أو لم يهذن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها. ب من بعد َْ أهلها ََِْ أَلَوْ نَشَأْ أَصَبْنَاهُ ب ِ ذ ُ ن ُ و ب ِ ه ِ م و ن ط ب ع و على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من ن ب ا ئ ه ا ولقد جاءتهم ر س ل ه م بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإو وجدنا أكثرهم ل ف ا س ِ ي ن ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون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 قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي فأرسل معي بني إسرائيل قال إنك تجئت بآية فأت بها إنك ت من الصادقين ف أ ل ق ا ع صاه فإذا هي ثعبان مبين ف أ ل ق ا ع صاه فإذا هي ثعبان مبين ونزعيته فإذا هي بيضاء للنظر ي ن ا ل م ل أ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أي يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أ ر ج ه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا أجرا قالوا إن لنا ل أجرا إنا كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى قالوا يا موسى إنما ت ل ق إنما تلقي وإن أ ح ن ُ ا ل ْ م ل ق ي ن َ قَالَ أ ل ق و ا فَلَمَّا أ َ ل ق َ و ْ ا س َ ح َ و ُ ا أ َ ع ْ ي ن َ النَّاسِ و َ ا س ْ ت ر ه َ ب و ه ُ فَلَمَّا أ َ ل ْ ق َ و ْ سَحْرُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ و َ أ َ و ْ ح َ ي َ ن َّ إِلَى مُوسَى أَنْأَلْقِ عَصَاكَ أن القعصا كف إذا هيت القف ما يأفكون فوقع ا ل ح ّ فوقع ا ل ح ّ وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك و ن َ ل ب و ا ص غ ر ي ن وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 ل َ أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم ل َ أصلبانكم ثم ل َ أصلبانكم أجمعين ط ا ل و ا إنها إلى ربنا مطلبون وما ت ق ِ م من ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا ف ر غ علينا صبرا وتوّفنا مسلمين وقال ا ل م ل أ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض و ي د ر ك وآلهك ت قال سنقتل أ ب ن ا ء ه م ونستحيي نساءهم وإن ا فوهم ق قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله وصبروا ا إن الأرض لله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا ذنامن رب لئن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فيا ضر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص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 أكثرهم لا يعلمون، وقالوا مهما تأتنا به من آية ل ت س ح َ ر ن ا بها، فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد و ا ل ق م ل َ والضفادع و ا ل د م َ آ ي ا ت ي ا ت مفصلات فاستكبروا وكانوا و م ا مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عياذك لئن كشفت عن الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم رجلا إلى أجلهن بالغوه إذا هم يكثون. ف أ ت ق م ن ا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض و م غ ا ر ب ه ا التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك ا ل ح س ن ى على بني إسلام إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتو على قوم فأتو على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إله كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون إنها أ ُ ل ا ء متبّر ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون ولا غير الله أ ب غ ي م إ ل ه ا وهو تضلكم على العالمين وإذ ج ي ن ا ك م من آل فرعون ي س و م و ن ك م س و ء العذاب. يَسُوونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ و َ ي َ س ْ ت َ ح ِ ي ُ و ن َ نِسَاءَكُمْ و َ ي َ س ْ ت َ ح ِ ي ُ و ن َ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ وَفِي ذَلِكَ ُ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ و َ أ َ ع ْ د ْ ن َ ا مُوسَى تَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا ب ِ ع َ ش ْ ر ٍ فَتَمَمْ بِقَاتُ رَبِّهِ فَتَمَمْ بِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قوم وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم ما جاء موسى لم ي ق ا ت ا ولم ما جاء موسى لم ِ ق ا ت ا وكلمه ربه ولم جاء موسى لبيطتنا وكلمه ربه طال ر ب ّ أرني أنظر إليك وكلمه ربه َ ا ل ر ب ّ أرني أنظر إليك ولما جاء موسًا من قاتنا وكلمه ربّه قال رب أرني أضر إليك قال ل ن تراني قال لا تراني ولكن ن ظ ر إلى الجبل قال ل ن تراني ولا ف َ إ ِ ن ا س ت َ ق ر َ م م ك َ ا ن َ ه ُ ف َ س َ و ف َ ت َ ر ا ن ِ ي فَلَمَّا تَجَلَّ ر َ ب ّ ه ُ ل ل ج َ ب َ ل جَعَلَهُ د َ ك َ و َ خ َ ر َّ م ُ و س ى ص ِ ي ق ً ا ج َ ع ل َ ه ُ د َ ك َ و َ خ َ ر م ُ و ا س ص ِ ي ق ًَ ف ل َ م َّ ا فَقَطَالَ س ُ ب ح ا ن ف َ ل ك َ ت ُ ب ْ ت إ ل ي ك ف َ ل َ م كتبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن ي ا صفايتك ط على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء م و ع د ة ه وتفصيلا لكل شيء. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحطب وإيروا ن كل آية لا ي ؤ م ن و ا بها وإيروا ن سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإيروا ن سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل ي ج ز و ن إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار و ا ت خ ذ ق و م م و س ى م ن ب ع د ه م ن ح ُ ل ي ه م ع ج ل ا ً ج س د ا ل ه خ و ا ر أ ل م ي ر و ا أ ن ه ل ا ي ك ل م ه م و ل ا ي ه د ي ه م س ب ي ل ً ا ت خ ذ و ه و ك ا ن و ا ظ ا ل م ي ن و ل م ا س ق ط ف ي أ ي د ي ه م و ر أ و ا أ ن ه م ق د ض ل و ا ق ا ل و ا ل ئ ن ل م ي ر ح م ن ا رَبُّنَا و َ ي َ غ ْ ف ِ ر لَنَا ل َ ن ك ُ و ن ن مِنَ ا ل خ َ ا س ِ ر ي ن وَلَمَّا ر َ ج ع مُوسَى إلَى قَوْمِهِ غَبَّانَ أ َ س ِ ف َ قَالَ بِسَمَا خ َ ل َ ف ْ ت ُ م و ن ِ م ِ ع ب ع ْ د ي أ َ ع ج ل ت ُ م ْ أَنْ َ ر َ ب ِّ ك ُ م وَأَلْقَى ا ل أ ل و ا ح وَأَخَذَ بِرَأْسِ أ َ خ ِ ي ه يَجْرُهُ إ ل َ ي ْ ه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمئت بيا الأعداء فلا تشمئت بيا الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين تتخذ العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي ا ل م ُ ف ْ ت َ ر ي ن َ والذين َ ع م ِ ل و ا ل س َّ ي ئ ا ت ِ ث ُ م ت َ ب ُ و مِنْ بَعْدِهَا و َ م َ ل ُ ث م ت َ ب ُ و مِنْ بَعْدِهَا و َ م َ ل ُ إ ِ ن رَبَكَ مِنْ ب َ ع ْ د ه َ ا ل َ غ َ ف ُ و ر إِنَّ رَبَكَ مِن ب ع د ِ ه َ ا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ّ وَلَمَّا سَكَتَ عَمُوسَ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْقَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ وفي نسختها هدوء ورحمة للذين هم لربهم يرهون ب واختار موسى قومه سبعين رجلا ل م ي ط ت ن ا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل ا ل س ف ّ ا ه منا إن هي إلا ف ت ن ت كتضل بها م ن تشاء وتهدي م ن تشاء أتولي ن ا ف ا غفر لنا و ر ح م ن ا وأنت خير الغافرين وكتبلنا ا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة نهدا إليك قال عذاب أصيب به من أشاء ورحمة وسعت كل شيء ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول ا ل نبي الأمّي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم على المنكر ويحيل لهم الطيبات ويحيل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ و َ ا ل أ َ غ ْ ل َ ا ل َ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ كهم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات الذي له ملك السماوات والأرض إ ل ى إله إلا هو يحيي ويميت الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو ي ح ي ي ويميت فآمنوا بالله ورسله و النبي الأمه الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون أم ن ق و م موسى أمته يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه م ث ن ت ي عشرة أسباط الأمم وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر أن يضرب عصاك الحجر فان بجست من هُثنة عشرة عيناً قد علم ك ُ لوناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا فسهم يظلمون و إ ذ ق ل لهم سكن هذه القرية وكلوا منها حيث شئتوا وكلوا منها حيث شئتوا وقولوا ح ط ة و ا ودخلوا الباب سجداً أغفر لكم خطاياكم ن غ ف ِ ر لَكُم خ ط ي ئ ا ت ِ ك ُ م س َ ن َ ز ي د ا ل م ُ ح س ِ ن ي ن ف َ ب َ د ل ا ل ذ ي ن َ ظ َ ل َ م و ا م ِ ن ه ُ م ق َ و ل ا غ َ ي ر ا ل ذ ي ق ي ل َ ل َ ه م ف أ َ ر ْ س َ ل ن َ ا ع َ ل َ ي ه ِ م ْ ر ِ ج ز ا مِنَ ا ل س َّ م ا ء ِ بِمَا ك ا ن و ا ي َ ظ ْ ل ِ م و ن وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذْ يَعْدُونَ ب ِ ا ل س َّ ب َ ت ِ إذْ ت َ أ ْ ت ي ه م ْ ح ِ ت َ ن ُ ه ُ م ْ يَوْمَ س َ ب ت ِ ه ِ م ْ ش ُ ر َّ ع ا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا ت َ أ ْ ت ي ه م ْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَخْسُقُونَ وإثطالت أمّة منهم لما ت ع ظ ض و ن قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وَإِذْ قَالَتْ أ ُ م َّ ة ُ م ِ مِنْهُمْ لِمَتَعِظُونَ ق َ و ْ م َ ا إلَّا هُمْ َ ه ْ ل ِ ك ُ ه ُ م ْ أَوْ م ُ ع َ ذ ِّ ب ُ ه ُ م ْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ّ وَإِذْ طَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَتَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ ه ْ ل ِ ك ُ ه ُ م ْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكرو ا به أن جئن الذين ينهون عن السوء فلما نسوا ما ذكرو ا به أن وجئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتو عمانوه عنه قلنا لهم كونوا قردة فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِطَاءِ ربك لسريع ا ل ع ق ا ب وإنه لغفور وإن ل غ ف و ر رحيم وقد طعناهم في الأرض مما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلاهن بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ر ث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا و إ ي أتى معرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم م ي ث ا ق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحقيقة ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا ت ع ق ِ ل و ن و َ ا ل د ا ر ُ ا ل آ خ ِ ر َ ة ُ خ َ ي ر ل ل َّ ذ ي ن َ ي ت َّ ق ُ و ن َ أ َ ف َ ل ا ت ع ق ِ ل و ن و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ي ُ م َ س ِ ك و ن َ ب ِ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ و َ أ َ ق ا م و ا ل ص ل َ ا ة ِ إ ِ ن ا ل ا ن ُ ض ي ع أ َ ج ر َ ا ل م ُ ص ْ ل ِ ح ي ن إ ن ا ل ا ن ُ ض ي ع ُ أ َ ج ر َ ا ل م ص ل ح ي ن إذ ن ت ق ن الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوته وذكروا وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذ ُ ر ْ ي َ ي ت َ ه ُ م ْ وَأَشْهَدَهُمْ و َ أ َ ش َْ د َ ه ُ م ْ عَلَى آ ف ُ س ِ ه ِ م ْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أ َ ن َ تَقُولُ و ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا ك ُ ن َّ ا عَنْهَا فَغَافِلِينَ أو تقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذ ر ي ة وَكُنَّا ذ ُ ر ْ ز ي َ ة ً م ِ ن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ا ل ْ م ُ ب َ ط ِ ل ُ و ن َ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ و َ ا ت ْ ل ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا و َ ا ت َّ ل ُ و ع َ ل َ ي ْ ه ِ م نَبَأَ الَّذِي ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ آ ي ا ت ِ ن َ ا أتيناه آياتنا فسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين و ا ت ل ُ عليهم نبأ الذين ت ي ن ا ه آياتنا فسلخ منها و َ ع ه الشيطان فكان من ا ل غ ا و ل ي ن ولو شئنا لرفعناه بها ولكن ََّ ه أخلد ََ إلى الأرض واتبعه َ ولو شئنا لرفعناه بها ولكن ّ ه أخلد إلى الأرض واتبعه مثله كمثل الكلب يتحمل عليه يلّهث أو تتركه يلّهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ث َ ل َ ا ل ْ ق و م ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب ِ آ ي ا ت ن ا و َ أ ن ف س ه م ك ا ن و ا ي ظ ل م و ن م ن ي ه د ي ا ل ل ه ف ه و ا ل م ه ت د ي و م ن ي ض ل ل ف َ و ل ئ ك ه م ا ل خ ا س ر و ن و ا ل م ُ ه ت د ي ن وَمَن ي ُ ض ل ِ ل ف َ أ ُ و ل ا ئ ك َ ه ُ م ا ل خ ا س ِ ر و ن و َ ل ق َ د َْ ذ َ ر ْ ن ا ل ِ ج َ ه ن م َ ك َ ث ي ر ا م ِ ن ا ل ج ن ّ و ا ل ْ إ ِ ن س ولقد ذرَّنَ لجهنم ك ث ي ر ا من الجن والإنس لهم ق ل و ب لا يفطرون بها، لهم ق ل و ب لا يفطرون بها، ولهم أ ع ي ن لا يبصرون بها، ولهم آذان. الأنعام أولئك كالأنعام بلهم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذر ا ن ا ر جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفطرون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بلهم أضل أولئك هم الغافلون. و ل ِ ل َّ ه ِ الأسماء ا ل ح س ن ى فادعوه ْ بها َ وذر َ الذين يلحدون َ في أسمائِه. َ سيُجَزَّونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا ّ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يَدِيمَتِينَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وأملي لهم إنك يديمتين أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. إن هو إلا نذير مبين أو لم ينظر و ا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عساي يكون قد قتر بأجلهم فبأي حدث بعده يؤمنون مي يضلل الله فلا هذيله ويذرهم في طغيانهم يعمه يسألونك عن الساعة أين مرسها ا قل إنما علمها عاد ربي لا يجليها لوقتها إلاه َ ق ل ت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا ب ض ت ة يسألونك كأنك حفيٌ عنها قل إنما علمها عاد الله قل إنما علمها عند الله المهاجدين الله ولكن أتكر الناس لا يعلمون ُ ل ا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير بشير ل ِ ق َ ق و م يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما ت َ ش ه ا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت د ع و َ الله ربهما فَلَمَّا أثقلت َََْ د ع و َ اللَّهِ رَبَّهُمَا لَإِنْ أ ت َ ي ْ ت َ ن َ ا صَالِحَ ا ل ْ ن َ ك ُ و ن َ نَمِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا ص َ ا ل ِ ح َ ة جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِمَا آ ت َ ا ه ُ م َ ا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ ش َ ي ْ ئ ا وَهُمْ ي خ ْ ل َ ق ُ و ن َ وَلَا يَسْتَطِيعُنَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَفُسَهُمْ ي َ ر ُ و ن َ وَإِن ت َ د ْ ع ُ و ه ُ م ْ إلَى الْهُدَى لَا ي َ ت َ ب ِ ع ُ و ك ُ م ْ س َ و َ ا ء عَلَيْكُمْ س َ و َ ا ء عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَمْ أ َ ن ت ُ م ْ صَامِطُونَ إِنَّ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فدعوهم فليستجيب لكم إنكم صادقين أ لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعو شركاء أ َ ك ُ م ُ م َ م َ ك ِ د ُ و ن َ فَلَا ت ُ ن ظ ِ ر ُ و ن َ إن ولي الله الذينزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون و ي ت د ع و م إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنما ي نزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه سميع عليم إن الذين ا تطوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الريث ما لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يح إليا من ربي هذا بصائر من ربكم وهدو ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له و ا ص ُ و وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ و َ أ َ ص ِ ت ُ ل ْ ع َ ل َّ ك ُ م ْ تُرْحَمُونَ وَذَكُرْ َ ل ل َّ كَفِي نَفْسِكَ ت َ ظ َ ر ُ ع ُ و َ خ ِ ف َ ة ُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ و َ ا ل ْ أ ص َ ا ل ِ وَلَا ت َ ك ُ م مِنَ الْغَافِلِينَ إ ن َ ا ل ّ ذ ي ن َ عَادَ ر َ ب ّ ك َ لَا ي َ س ْ ت َ ك ب ِ ر و ن َ عَنْ ع ب ا د َ ت ِ ه ِ و َ ي س َ ب ِّ ح و ن َ ه و َ ي ُ س َ ب ِّ ح و ن َ ه ُ وَلَهُ ي َ س ج ُ د ُ و ن